الحمد لله رب العالمين وأوصلي وأصلي ما على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها السني الكرام سبق لنا الكلام بما يسر الله عز وجل على الآية العشرين بعد المئتين من سورة البقرة والآن إلى فوائدها من فوائد الآيات الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يفكر في أمر الدنيا والآخرة ليرجح ما يرى أنه أرجح وقد سبق الكلام على هذه الفائدة وبينا أن الآخرة كما وصفها الله عز وجل خير وابقى من فوائد الآخرين حرص الصحابة رضي الله عنهم على دينهم وعلى ما يدرئ ذنبهم حيث تحردوا من مخالطة اليتامى، فسألوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن شأنهم وبناء على ذلك فإنهم من بغلنا أن نكون منا فيهم أسوة بقول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين ونصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه فلنسأل عن كل يشكل علينا في أمور ديننا ودنيانا حتى نأتي الأمر على بصيرة، وقد كان بعض الناس يتساهل في السؤال عن الدين، فتجده يقول الأمر سهل، أو ربما يفتي نفسه بفتوى غلط نح، فيقول لا سبأ عن أشياء ان تدب لكم تسئكم، وهذا من الغلط العظيم من الغلط العظيم، لا من ناحية لا من ناحية تفسير القرآن لأن الله لم هذا ولا من ناحية السلوك والمنهج لأنه لأن الحازم هو الذي يأتي الأمور على بسيطة ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى باليتامى الذين مات مات آباؤهم قبل أن يبلغوا لأنهم أهل من ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه كلما كان إنسان قاصرا وكلما كان أشد حاجة إلى الرحمة فإن العناية به أولى وأقدر ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الإصلاح لليتامى خلف فاسلكم به إصلاح لهم في توجيههم وتربياتهم والانسماهم والسهولة في معاملتهم وإسلاح أموالهم وغير ذلك إسلاح لهم في كل شيء خير وهل يلحقوا باليتامى غيرهم؟, غيرهم الجواب نعم الإسلاح خير والصلح خير في أي مكان وفي أي زمان ومع أي إنسان احرص في المسلم على الإسلاح ما استطعت في الحديث أن الكذباء في للفاستاهدين الناس، وذلك لأن الإصلاح ترب مفسدته على مفسدة الكذب، وذلك أن الإصلاح ترب منفعته ومصلحته على مفسدة الكذب. ومن فائدات الكريمة جواز مخالطة اليتامى فيما لا بد من الاختلاف كالطعام والشراب والفراش وما أشبه ذلك. فإذا كان عند الإنسان يتامى في بيته فليس من السهل أن يجعل طعامهم في إناء خاص وشرابهم في إناء خاص في رشعهم في إناء خاص هذا من الصعب جدا ولكن يخالطهم بالقسط والعدل فمثلا إذا قدر أن في البيت عشرة أنفا منهم أربع يتامى. وأنفق الإنسان على هذا البيت مئة ريال فمعني ذلك أن كل واحد من منهم عشرة فيكون على اليتام على الأربع يكون عليهم أربعون ريالا من النفقة هذا إذا تساووا أو تقاربوا في حاجتهم إلى الأكل والشرب أما إذا كان اليتام صغارا لا يحتاجون إلى مثل ذلك فدرق الهم أن يعاملهم لهم بالقسط والعدل ولا حرج أن يكون الإناء الطعن واحدا وإناء الشراب واحدا وفرش المكان واحدا لنشقة التمييز والانفراد ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الشركة والمخالطة بقوله تعالى وَإِنْ تُخَالِطُونَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ والشركة قال أهل العلم إنها نوعان شركة عملاك وشركة عقود فشركة الألماك هي أن يشترك تنوني في استحقاق شيء من الأشياء كالورثة يشتركون في شركة الميت وشركة العملاك أن وشركة العقود أن يشترك اثنان فأكثر في التصرف ومن ذلك المضاربة وهي أن يعطي شخصا مالا يتجربه به بينه وبينه على حسب مشترطات فأقول مثلا خذها هذه عشر التجر ريال اتجر بها والربح بيننا عنصافا أو أثناثا لك ثلث ولي ثلثا أو أرباعا لك ربع ولي ثلثا أو ما أشبه ذلك أي من أن الدين الإسلامية أثبت مبدأ الخير هو ومن فوائدي هذه الآية الكلمة الإشارة إلى الحنو والعطف على اليتامى بقوله فإخوانكم وهذه كلمة تشعر الإنسان باللط في باللط في باللط في في باللط في ومن فائد الآية الكريمة ساعة علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء يقول تعالى والله يعلم من نفسك من المصلح ومن فائدها التحذير من الافساد لأن الإنسان متى علم أن الله تعالى يعلم ذلك فسوف يحذر منه آية الحذر خوفا من عقاب الله ومن فائدها ومن الحق على الإصلاح لأنه إذا كان يسعى يعلم أن الله يعلم إصلاحه فسوف يسعى بالإصلاح طلبا لثواب الله عز وجل ومن فائد العيات الكريمة انتفاء العسر والمشقة في هذه الشريعة الإسلامية والحمد لله يقول الله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم لا أي لشق عليكم كما سبق في التفسير والملة الإسلامية هي الملة الحنيفية السمحة والدين الإسلامي هو دين مصر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إن الدين مصر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وقال وهو يبعث البعوث يسروا ولا تعسروا فإنما يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بيتم يسرين ولم تبعثوا معسرين والنصوص في هذا بينات راضحة قال الله أيها الرجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بها ما كسبت وعليها مكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله تعالى قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا اصعب ما حملته على الذين من قبلنا قال الله تعالى قد تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا واغثنا انت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين قال الله قد تعالى فاستجاب الله لنا في هذه في هذه الجمل الدعائيه ومنها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا لان عدم المؤاخذه على النسيان والخطأ من التيسير ومن فوائد الآيات الكريمة إثباتها هلين بإسمان الله العزيز والحكيم فبالعزة يكون تمام السلطان وبالحكمة يكون تمام الفعل لأن أفعار الله كلها مبنية على الحكمة ومن فوائد هذه الكريمة أن الإنسان متى آمن بأن الله عزيز فسوف يخشى وقابه ويرجم ثوابه لأن الممعنى العزيز الغالب الذي لا يغلب القاهر الذي لا يقهر المجيب الذي لا يجعر عليه ومن فائد العالي الكريمة أن الإنسان يطمئن بما يقع من أقدار الله تعالى ويطمئن بما حصل من شر الله لأنه مبني على الحكمة ومتى علمت أن الله لا يقدر شيئاً إلا لحكمة اطمئنت إليه ورغيت به واقتنعت به وكذلك إذا علمت أن الله لا يشرع شيئاً أي لا يوجب ولا يحرم ولا يحلل إلا ما تقتضي الحكمة فإنك تطمئن إلى ذلك كثيراً ولا تنازع الله تعالى لا في قدره ولا في شرعه إن الله عزيز الحكيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المطمئنين بشريعته أفراره بقضائه وقدره إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته